أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وَكَأَسَنْدِهَا قَالَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَهُ وَلَا كِذَابَةٌ جَزَاءٌ مِن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابٌ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملاء اِكَ تَصَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا من لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فمن شاء تَخَذَ إلى ربه مآبا إن ما أبا إنما أنظر لكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر انظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم